واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يقول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض اي سافرتم في البلاد كما قال الله عز وجل علما سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض ضربتم في الارض اي سافرتم والسفر في الارض يسمى ضربا سمي السفر ضربا! لأنه يضرب الأرض برجله في سيره كضربه بيده ولذلك سمي السفر في الأرض ضربا! وإذا ضربتم في الأرض أي في السفر وسمي السفر سفرا! لأن الإنسان يسفر عن بلده فالإنسان إذا أسفر عن بلده وخرج عن بلده يسمى مسافرا! وقيل طبعا سمي السفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال والأول والاول اظهر فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه اي فليس عليكم جناح ولا اثم ان تخففوا من الصلاه فتجعلوا الرباعيه ثنائيه ناخذ مع الاجمال ثم ناخذ ببحث القصر ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا اي ان يصدوكم عن دينكم ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فهذه الجمله تعليليه فالكفار اعداء لنا عداوه ظاهره بينه كما سنعلق ان شاء الله هذه الايه معناه يخبر الله عز وجل ان الانسان اذا ضرب في الارض وخرج مسافرا فليس عليه جناح ان يقصر ان يقصر من الصلاة اي الرباعيه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا هذه الايه ايها الاخوه فيها مباحث المبحث الاول هذه الايه فيها مشروعيه قصر الصلاه للمسافر قد جاءت النصوص الكثيره في قصر الصلاه للمسافر كما اولا في هذه الايه وايضا جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي رواية قال ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك وأجمع العلماء على مشروعية القصر في السفر الطويل السفر الطويل قال ابن تيمية رحمه الله وأما في السفر فقد سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من ثلاثين سفره كان يصلي ركعتين في أسفاره ولم ينقل أو ينقل عنه أحد من أهل العلم أنه صلى في السفر أربع قط حتى في حجة الوداع وهي آخر أسفاره كان يصلي بالمسلمين بميناء ركعتين ركعتين وهذا من العلم العام المستفيض المتواتر الذي اتفق على نقله جميع أصحابه ومن أخذ العلم عنهم وقال ابن قيم وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة قال السعدي ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران أحدهما ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في جميع أسفاله والثاني أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته هذا المبحث الأول نرجو الانتباه للمباحث لأننا سنقوم بمراجعة إن شاء الله هذا المبحث الأول ما هو مشروعية القصر في السفر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة نعم هذا المبحث الأول المبحث الثاني في الآية قوله ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان خفتم ظاهر الايه اي المقرون بالخوف ظاهر الايه ان القصر لا يكون الا عند الخوف ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا لكن جاءت السنه وبيّنت أن ان هذا ليس بشرط فقد روى مسلم في صحيحه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته إذن السنه بينت ان هذا الشرط لا فان لسان يقصر ولو كان امنا ما دام مسافرا نعم الامر الثالث ذكرنا ان القصر مشروع لكن ما حكمه نقول اختلف العلماء في حكم اثاث تقوال القول الاول مذهب الجمهور انه سنه مؤكده للادله التي ثبتت ان النبي عليه الصلاه والسلام قصر في اسفاره ولم يثبت انه تم مطلقا المكيف بمضر انت بالنسبه لك مضر ها او يكفل نعم القول الأول انه سنه مؤكده وعلى هذا القول لو اتم فلا شيء فلا شيء عليه واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا ان الله عز وجل يقول فليس عليكم جناح ان تقصروا قالوا ان نفي الجناح يفيد انه رخصه وايضا حديث عمر صدقه تصدق الله بها عليكم القول الثاني انه واجب وهذا مذهب ابي حنيفه ونصره ابن حزم واختاره جمع من اهل العلم انه واجب فمن كان مسافرا فيجب عليه ان يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين وهؤلاء استدلوا بحديث عائشه قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاه السفر وأتمت صلاة الحضر متفق عليه وللبخاري ثم هاجر ففرضت أربعا واقرت صلاة السفر على الأول فهذا يدل على أن صلاة السفر مفروضة ركعتين وقالوا حديث عمر السابق صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته قالوا فاقبلوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب وهذا كما تعرفون قول قوي خاصه النبي عليه الصلاه والسلام في سفره لم يثبت انه اتم وانما كان يقصر وتوسط شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فقال ان القصر سنه والاتمام مكروه يكره للانسان ان يتم في سفره قال لانه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدائم قال ابن تيميه المسلمون نقلوا بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا ركعتين ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعاً. نعم. وقول شيخ الإسلام قول قوي لكن لا شك أن القصر سنة مؤكدة حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام وينبغي المسلم أن يطبقه كما خذنا مبحث ثلاث ثلاث المبحث الرابع إذا علمنا أن القصر مشروع نقول هناك حالات يتم بها المسافر جاءت الأدلة على أن هذه الحالات المسافر يصلي أربعا ولا يقصر الحالة الأولى إذا ذكر صلاة حظر في سفر فهنا يتم نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم مثالها رجل مسافر سافر للرياض وهو في الرياض هو من أهل رفحة تذكر انه صلى الظهر يوم برفحة من غير وضوء صلى الظهر في رفحة ثم سافر للرياض فلما وصل إلى الرياض تذكر انه صلى الظهر من غير وضوء تعرف انه لازم يعيد الصلاة فكم يعيدها أربعا بالاتفاق لأنه واجبت عليه أربعا واجبت عليه في حضر هو الآن في سفر فهل نقول صلي ركعتين لا صلي أربعا صلي أربعا لأنه يقضي صلاة حضر في سفر فقد نقل الإجماع غير واحد قال ابن قدامة بالإجماع حكاه الإمام أحمد وابن المنذر لأن الصلاة تعينت عليه فعلها أربعاً، فلم يجز النقصان من عددها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا صلى المسافر خلف المقيم، هذا إنسان مسافر، لكنه صلى خلف إمام مقيم، فهنا فهنا يصلي أربعاً على القول الراجح. والمسألة فيها خلاف ذكرناه في بلوغ المرام في بلوغ المرام لا نعيده في التفسير وإنما نحن نذكر هنا رؤوس المسائل وإلا ذكرنا الخلاف في, ذكرنا الخلاف في بلوغ المرام فإذا صلى خلف مقيم فيجب عليه أن يتم أربعاً حتى ولو جاء في التشهد على على ما اختاره جمع من أهل العلم قال ابن قدام رحمه الله المسافر متى اتم بمقيم وجب عليه الاتمام سواء ادرك جميع الصلاة او ركعة او اقل واختار هذا القول الشيخ ابن الثمين رحمه الله رحمة واسعة لما روي ابن عباس انه قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد واربعا اذا اتم بمقيم قال تلك السنة رواه احمد واصله في مسلم بلافظ كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلىها وحده صلى ركعتين ولأنه اجتمع ما يقتضي القصر والإتمام فغلب الاتمام كما لو أحرم بها في السفر ثم قام طبعا المسألة فيها خلاف لكن قلت أن هذا القول هو الراجح ونحن في دروس التفسير ما نفصل بالفقه لكن لأن الآية تتكلم عن القصر فذكرنا مسائل أو رؤوس المسائل في باب القصر وباب القصر يعتبرنا باب المهمة لماذا؟ لأن الناس دائما على سفر وأكثر الأسئلة ما ترد في القصر إذا كم أخذنا حالة يتم بها المسافر الحالة الأولى إذا ذكر صلاة حضر في سفر الحالة الثانية إذا خل... صلى خلفه مقيم الحالة الثالثة إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام هذه المسألة خلافية وتعرفون الخلاف فيها طويل وعريض لكن نحن نأخذ الراجح وأصل المسألة فذهب جمهور العلماء إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم ولا يجوز له القصر بأسلوب آخر لا يترخص برخص السفر سواء عد القصر أو غير أو غير القصر من مسعى الخفين أو غيرها أو غيرها وهذا مذهب جمهور العلماء وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة ورجحه الشيخ ابن باز إنسان سافر إلى الرياض لمدة شهر مدة أسبوع مدة أسبوعين يصلي لصلاة مقيم ما يجوز ففي هذه الحالة يتم الصلاة ولا يجوز له أن يقصر والخلاف وقوال العلماء ذكرناه في بلوغ المرام وذكره العلماء في كتب وذكرناه في عدة جلسات في الفقه فلنعيدها لكن نذكر نحن أصل المسألة واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في يوم الثامن ثم خرج الى ميناء قالوا فيجوز لمن كانت اقامته كاقامه النبي عليه الصلاه والسلام ان يقصر الصلاه وقالوا واقامه النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح في عام حجه الوداع معلومه البدايه والنهايه وهذه من المسائل المهمه وهي من اكثر ما يرد السؤال عليها وقد ذكرت في شرح البلوغ ووضعت قواعد اللي منكم ما ينساه أنا ذكرت في شرح البلوغ قواعد من يضبطها يفتي مباشرة لأن الناس الفتاوات تنوعت وكثرت هذا يقول وهذا يقول وهذا قدر وقد وضعت قواعد الإنسان يمشي عليها ويأخذ بمذهب الجمهور أضبط وأحوط فسألك أساءل قد ذهبت الرياض لمدة شهر لمدة سبعين تقول أنت مقيم أنت مقيم هذا مذهب الجمهور. نعم هناك قوال أخرى لكن نأخذ الراجح لا لأنه لابد هناك أمر يضبط يضبط الناس. طيب لكن هنا مسألة قبل أن ننتقل التي تليها. المسافر إذا أقام ولا يعرف متى يرجع هذا لا إشكال أنه يقصر ولو طالت هذا لا إشكال فيه فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسع عشرة يقصر الصلاة رواه البخاري وفي رواية وأقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة وعن نافع قال أقام ابن عمر بأذر بيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول رواه البيهقي ولأن ذلك لا يعد لبثا مسألة تريها القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر ومن أخطاء الناس أنهم دائما يقررون بين الجمع والقصر والجمع له أسباب كثيرة يجوز الإنسان يجمعها في بلده إن كان مريضا ويشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها في أمور كثيرة مشهورة أما القصر فلا يجوز إلا في السفر فقط نعم واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح من المسائر وهي خامسا ان المسافر يقصر اذا خرج من بنيان بلده من الناخبه ابو سعد واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح احمد خرجتم فان الانسان في بلده لا يسمى, لا يسمى ضاربا لقوله واذا ضربتم ولا يكون ضاربا في الارض حتى يخرجا وقبل مفارقته لا يكون ضاربا فيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل كما في حديث أنس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفه ركعتين نعم المسألة السابعة الصلوات التي تقصر أجمع العلماء أن الصلوات التي تقصر هي الربائية وقد نقل لجمع ابن حزم وابن قدامة نقلا أبي المنذر. فالمغرب لا تقصر لأنها وتر النهار فلو قصرت منها ركعة لم يبقى منها وتر، ولو قصرت ركعتان فإنه إجحاف بها بذهاب أكثرها وأما الصبح فتبقى على ما هي عليه لان قصرها الى واحده اجحاف بها فائده اذا أذن المؤذن وهو في البلد ثم سافر وخرج البنيان فهل يقصر ام لا ناخذ ضابط احفظ هذا الضابط واسر عليه نقول العبرة بفعل الصلاة لا بوقت الصلاة أنت حينما تريد أن تفعل هذه الصلاة كنت في بيتك أو في السفر في السفر إذن أقصر فاذا هذا الإنسان الذي أذن المؤذن وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصر نعم هناك قول آخر في المسألة وهو لا يجوز له أن يقصر لأنه دخل الوقت وهو في بلده لكن القول الرائح أنه يجوز ولا باس بذلك لأن العبرة بفعل الصراط نختم مباحث القصر وهي مهمة في هذا الباب وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا أي إذا سافرتم في الأرض فلا إثم عليكم أن تقصروا الصلاه سافرتم اختلف العلماء هل يدخل في ذلك سفر المعصية أم لا قال وإذا ضربتم فلو ضرب في الأرض من أجل معصية اختلف العلماء في ذلك فذهب بعض العلماء وهو مذهب بحنيفة أنه يجوز له القصر هؤلاء اختاره بن تيميه رحمه الله ما تعلي لهم قالوا لأن فرض السفر ركعتان المسافر يصلي كم؟ ركعته ليس له علاقة سفره معصية أو طار وذهب الجمهور مذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر الذي يسافر لمعصية قالوا لأن الترخيص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصل للمصلحة فلو شرع هنا لا شرع اعانه على المحرم تحصيلا للمفسده والشرع منزه عن هذا واضح الكلام نعم حينما قصر الصلاة يعني انما شرع اعانه لهذا المسافر فحينما هذا الذي سافر لمعصيه حينما يعان كانه يعان على تحصيل مفسده والشرع منزه عن هذا قال السعدي رحمه الله فان الرخصة تسهيل من الله لعباده اذا سافروا ان يقصروا ويفطروا والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف والله أعلم نعم وفرق بين من سافر لمعصية وبين من سافر من عصى في سفره ما الفرق بينهما أي نعم هذا سافر للمعصية سافر ليشرب الخمر أما هذا سافر مباح أو طاعة وعصى في سفره هذا الأشكال أنه يترخص يترخص السفر إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا من الفوائد العامة للآية بيان تيسير الله على عباده والإسلام كله دين سهولة وتيسير لكن الناس إذا تعودوا على التراف، معروف أن الذي يعيش بالتراف يستصعب كل شيء، حتى لا يستطيع أن يذهب ويأتي بخبز من المحل بجانب المحل، حتى إذا أراد دي محل بجنب البيت يذهب بسيارة، فالمترف والمجتمعات المترفة، كما تعلمون بعض مجتمعاتنا المترفة. يعني يستصعبون أي أمر، فكيف بالجهاد والأمر بالمعروف وتربية الناس على الطاعة ومعارضة الناس بالمعصية وإنكار على الناس؟ هذا من باب من باب أولى لا يقوم بها، لأن الإنسان تعود على الترف لا يريد أي تعب فلا يمكن يقوم بهذه الأمور العظيمة إلا هو لا يستطيع أن يقوم بالأمور السهلة، فالترف لم يذكر في القرآن من يكمل. إلا في مقام الدم أبدا آيات كثيرة قال مترفوها أعداء من؟ أعداء الرسل لماذا؟ لأن الرسول يعلمون اهل الترف ان هذا الرسول وهذا الداعية سيحرم الزنا وسيحرم اللواط وسيحرم الخمر واو والربا وإلى أمور معروفة هم تربوا عليها فلذلك تجد أهل الترف أهل الترف هم أعداء الرسل والآن يعيد يعيد التاريخ نفسه, نفسه. دعك من أهل الترف الكبار انظر على مستوى قبيلتك أو على مستوى مجتمعنا تجد صاحب الترف والمجتمع حينما تعود على الترف يستصعب أي أمر يستصعب أحد يقول الغناء حرام أو الدشوش حرام أو الدشوش المحرمة أو صلاة الفجر لأنهم تعودوا على الترف فكيف بإنسان منذ نعومة أفاره هو بالترف والعز وغيرها كيف يقام هذا المجتمع يقوم بالجهاد والامر بالمعروف فالترف يا الاخوه ما ياتي بخير واذا تعود الانسان على الترف ابدا وأعطيكم قاعده من تعود على الترف قليل ما تجد فيهم طالب علم لماذا لان طالب العلم ماذا يحتاج يحتاج جلوس طالب العلم يذهب الى الشيخ ويجلس ساعه وساعتين على الترف لا اهل الترف يريد ان يذهب وياتي لا يريد احد ان يقول له اجلس وذهب لا ولذلك تجدون المجتمعات المترفه المجتمعات المترحة يقل فيها طلبة العلم. طلب العلم يحتاج ذهاب ذهاب للدرس الفلاني والدرس الفلاني تشغيل السيارة في الشتاء في الصيف الحر القار... في الحر وفي البرد القارس والله المستعان ومن فواد الآية مشروعية القصر في السفر وقد تكلمنا عن هذه المباعد ومن فواد الآية حرص الكفار على فتن المسلمين حتى في باب العبادات إن خفتم من يفتنكم الذين كفر وقد تكلمنا على هذا الموضوع فلنعيده وأن الكفار يحرصون كل الحرص على فتنة المسلمين وصدهم عن الدين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وهاهم يدفعون المليارات ودول عظمى وصغرى تدفع الملايين من أجل إفساد المسلم وإبعاده عن دينه بجميع الوسائل سواء على مجلات أو قنوات أو إنترنت أو غيرها وللأسف أهل الإسلام الا من رحم الله استقبلوا هذه الفتن استقبلوها برحابة وفرح وبدأوا يسمعون وينظرون للشبهات والفتن والموفق من ثبته الله عز وجل ومن فوائد الآية وجوب الحذر من الكفار ومن فوائد الآية أن الكفار أعداء لنا نسال الله عز وجل ان يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد